ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة 117. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَـدْخُلُونَ أَبْوَابَ جهنم الابي السمث والمتكبرين ابي السمث والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولداؤ الاخره خير ولداؤ الاخره خير ولنعمه دار المتقين ولنعم دار المتقين جََّ تُعَم يَذخُلُونَ تَجر مِنْ تَ تحتِه الأهار لَهُ فيِيهَا ماَا ما يَش ما كَذَلِكَ يَجز اللههُ المُتَّقين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 بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أأَصَابَهُم سَئاتُ مَا عَمِنُوا وَحاقَ بِهِم م كانَوا بِهِ يَسْتهزئُون صَابَهُم سَئَة مَا عَمِنُوا وَحاقَ بِهِم